في بلوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأعصال في بلوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأعصال